سبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستوياني مثلا أَصْلَاتَذكّونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِن 114. عليكم عذاب يوم أليم 115. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا وما نراك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 آتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعم يتى عليكم ان نلزمكموها وانتم لها كارهون